بسم الله الرحمن الرحيم. يا سر موقع أنا السلفي أيقدم أن لكم هذه المادة. الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعم مع الكتاب الأول من دفنا وهو كتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة النجانية. المنصوره والمشهور بالإرث التجاري 200 سؤال وإيه في العقيدة وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الثاني عشر أين وهو كم مراتب ديني الإسلام كم مراتب ديني الإسلام وسبق السؤال الذي قبله انه قال ما هو الشرع الذي امر الله تعالى الا يدان الا به فكان ملخص الكلام ان الشرع الذي أمر الله, امر الله تعالى ان يدان به هو شرع الاسلام كما قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقال أفغير دين الله يبغون ولهم أَسْلَمَ من في السَّمَوَاتِ والارض طَوْعًا وَكَرْغًا ثم في هذا السؤال قال ما كم مراقب دين الإسلام؟ كم مراقب دين الإسلام؟ الحقيقة إنه لعلهم والله أعلم ويعني هذا اجتهاد مني يعني قد يكون قابعا للتخطيئ أكثر من الصواب لفضل الإمام رحمه الله تعالى المصنف لكن في ظن والله أعلم كان ينبغي أن يكون السؤال الثالث عشر هو محل لهذا السؤال ويكون في الترتيب هذا قبل هذا وهو ما معنى الإسلام لأنه ذكر في السؤال السابق ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى الا يذان يدان إلا به وذكر في الجواب أنه الإسلام شرع الإسلام ما هو الإسلام او كم مراتب دين الاسلام فكما رتب قال كم مراتب من الاسلام قال في الجواب قال هو ثلاث مراتب يعني الاسلام ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان وكل واحد منها اذا اكلق شمل الدين كله اذا الاسلام كلمة مشتمله على ثلاث مراتب الإسلام الاسلام الايمان والاسلام والايمان والاشهاد هذه المرتبه التي في الجواب وفي هذا التفصيل تختلف عن المرتبة التي جاءت في السؤال او تختلف عن المعنى المقصود في السؤال كم مراتب دين الإسلام وذكر من مراتب الإسلام الإسلام فتفهم من ذلك أن اتداءا أن دين الإسلام يجتمل على ثلاث مراتب منها مرتبة اسمها الإسلام وتفهم من ذلك أن هذه المرتبة عندما تكون مع غيرها فمعناها يختلف عن المعنى العام للإسلام اذا فكلمة الإسلام إذا أطلقها شمل هذه المراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإسماء وكل واحد منها اذا اطلق شمل الدين كله يعني إذا قلنا الإسلام واطلقنا فهذا يشمل على الإيمان والإسلام والإسلام وإذا قلنا الإيمان وأطلقنا كذلك فهذا مشتمل على الإيمان أسلام والإيمان وكذلك يدخل فيها الإحسام وإذا قلنا كذلك الإحسام كذلك فيتشتمل على الإسلام والدين الله تعالى ذكر كل هذه الأوصاف للمؤمنين بأن المراد بها دين الإسلام عمو فعلى سبيل المثال قال إن الدين عند الله الإسلام تسمل الإيمان وشمل الإحسان وشمل كل المعاني التي تدخل في هذا الدين وقال يا أيها الذين آمنوا وكررها سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا وهي الكلمة التي يقصد بها الإسلام والإيمان والإحسان وكل الدين من اصول وفروب وكذلك الإحسان قال الله تعالى في كتابه والله يحب المحسنين فهي كذلك مستمله على الاسلام والايمان والاحسان وان كان سياتي علي تفصيل وهذه المرااتب الثلاث جاء الدليل على انها هي مراتب الاسلام او الدين هي هو حديث جبريل هو حديث جبريل هذا الحديث المشهور وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه يعني هذا الرجل الذي دخل اسند ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع واسند اسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه كفيه على فخذيه هو ويكون الضمير هنا مقصود به الرجل او على فخذيه اي الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه ثمينا قال صباح فعجبنا له يساله ويصدقه كيف هو سائل وكيف هو يصدق قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فبقى قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك فراء فإن لم تكن تراه فإنه يراه إلى اخر الحديث فهذا الحديث دل على أن الإسلام أو أن الدين مراتب ثلاث مراتب ثلاث فهي الإسلام والإيمان والاحسان هذه مراتب الدين إذن فعندنا أربع كلمات يعبر بها عن الإسلام الدين الإسلام الإيمان الاحسان هذه كلها كلمات تعبر عن الإسلام وكلمة الدين كلمة كذلك تشتمل على كل هذه المعاني ولذلك مراتب الإسلام الإسلام الإيمان الاحسان ومن حديث النبي تفهم أن المرتبة الأولى وهي الإسلام يعنى بها الأقوال والأعمال الظاهرة قال ما الإسلام قال ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤجي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت ان استطعت إليه شبيلا كلها أعمال ظاهرة والإيمان في هذا الحديث قال ما الإيمان قالت أن تؤمن بالله مع أنه قال أن تشهد وهنا قال أن تؤمن فالأولى تشهد بلسانك راهن والثانية تؤمن أي تصدق بقلبك وينطق قلبك بها كذلك باطن أن تؤمن بالله وملائكته أي تؤمن كذلك بالملائكه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآهل والقدر خيره وشره فالحظ أن الإيمان عبارة عن أعمال بطنة أن تؤمن بهذه الأمور كلها أعمال بطنة حتى الكتب حتى الكتب وإن كنا نرى الكتب لكن الكتب التي نراها هي عبارة عن المكتوب عن الغايب الوحي الذي أُوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم به من عند الله سبحانه وتعالى فهو بالنسبة لنا لا نعرفه إلا من خلال الكتاب لكن الكتب أُوحى بها من عند الله سبحانه وتعالى ونزلت على الأنبياء وأخبرنا بها الرسل يعني الكتاب هذه ما أخبرنا بها إلا الرسل فكلها أعمال باطنة أعمال باطنة ولذلك فالإيمان أعمال باطنة والإحسان هو عبارة عن جمع الظاهر والباطل وتجويدهما. قال والإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان عبارة عن تجويب وتحسين للأعمال الظاهرة والأعمال الباطنه للمراقبة والاخلاص العمل إذا من الإسلام يقصد به الأعمال الوحيدين الإيمان يقصد به الأعمال البرطنين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يوما وهو يعني يعطي بعض الناس فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ما لي اراك أعطيت الناس ولم تعطي فلانا وإني اراه مؤمنا قال بل كل مسلما أو كل مسلم فقال يا رسول الله إني والله أراه مؤمنا قال بل قل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن هناك فرق بين الإيمان والاسلام ولكن هذا الفرق متى يقال إذا, اجتمع. إذا جاء في موضع معهم في موضع واحد لكن إذا أفردت فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. يعني إذا جاءت كلمة الإسلام وحدها عُبر بها عن الإسلام والإيمان. جاءت كلمة الإيمان وحدها عُبر بها عن الإيمان والإسلام. فهنا إذا جاءت واقترنت في موضع واحد قصد بالإسلام الأعمال الظهر وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال بل قل مسلم يعني قل إنه مسلم لماذا؟ إنك لأنك لا تدري إلا الضحر أما الباطن فأمره إلى الله. وهذا قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أفلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهذه الآية تدل على أن الإيمان يختلف عن الإحسان إذا اخترنا وجاء في موضع وش أو إذا جاءت كل كلمة منهما مقيده فيظهر بهما الفرق. ثم قال ما معنى الإسلام؟ ما معنى الإسلام هنا يقصد الإسلام الذي هو الدين. ما معنى الإسلام يقصد الإسلام الذي هو الدين، وليس يقصد الإسلام الذي هو احدى مراتب الدين أو الذي هو أحد ما مراتب الدين. فهنا يقصد ما معنى الإسلام يعني الدين. ما معنى دين الإسلام أو ما المقصود من الإسلام يقال فلان أسلم قال معناه الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشر قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وقال تعالى ومن, ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى وقال تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر الموفتي كل هذه الآيات جاء الكلام فيها عن أن الدين هو الإسلام ومن أحسن دينا ممن أسلم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى فإلهكم إله واحد فلهم أسلموا فما نحن الإسلام المقصود هنا في الآيات وفي غيرها من النصوص الأخرى فالإسلام كما قال الاستسلام لله ولذلك يجوز أن يقال فلان استسلم يجوز يعني أحيانا بعض الناس يعبر أن مثلا إنسان كان كافرا وأسلم يقول فلان استسلم فهذا معنى صحيح هذا معنى صحيح. وإن كان الأفضل منه أن يقال فلان أسلم لماذا هذا؟ لأن الإسلام معنى أشمل من مجرد الايه؟ الاستسلام فقط الاستسلام فقط فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوشير والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك يبقى استسلام وانقياد وإخلاص الإسلام قياد واخلاص التمام لله بالتوحيد انه يعتقد ويعلن هذه العقيده انه مستسلم لله الواحد الاحد سبحانه وتعالى في عقيدته في الهيته وربوبيته واسماؤه وصفاته وينقاد لهذا الاله الواحد بالطاعه ويخلص في هذه الطاعه يبقى كل ذهوة معنى الإسلام, الإسلام. انقياد إخلاص لو استسلم من غير انقياد فهذا ليس هو الإسلام المراد لماذا؟ لأن هناك كائنات كثيرة بل الكائنات كلها في الدنيا استقضع لهذا مستسلم مستسلم لله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى أفغير دين الله يبغون وله؟ أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وشق كل أسلم لكن في, من في في المخلوقات من أسلم قهرا وكثرا وهناك من أسلم اختيارا المقصود في الإسلام الذي هو دين الذي أسلم واستسلم لله انقيادا واختيارا هو ذا اللي أسلم إسلاما وانقيابا لله سبحانه وتعالى مختارا وإلا الكافر اللي على وجه الأرض غصب عنه هو مستسلم لله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات ومن في الأرض قال الله عز وجل لأفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض الكل غصب عنه مستسلم لأنه عبد بالقهر غصب عنه لكن المسلم هو الذي عبد الله سبحانه وتعالى واختار ذلك، ولذلك فلا بد في معنى الإسلام اللي يقال ده مسلم هو من وصف بأنه مستسلم لله سبحانه وتعالى ومنقاد لطاعته وإلا المستسلم بس لا تمض الأحجار، هذا هذه الأحجار، هذه الأشجار، الحيوانات، الجمادات كلها مستسلمة لله، فالاستسلام فقط ليس هو الإسلام. وإلا ذا معنى في اللغة فقط الإسلام معنى في اللغة اللي هو الخضوع والاستسلام لكن المقصود في الشرع بالإسلام الاستسلام والانقياد انه ينقاض لله سبحانه وتعالى بالطاعة والإخلاص في هذه الطاعة وإلا قد يستسلم وقد ينقاض ظاهرا من غير أن يخلص زي المنافق المنافق مستسلم ومنقض لكنه مش مخلص في عمله لأنه ما يوده هذا العمل لليس وان كان استسلامه وانقياده طبعا بنظر وتفصيل يعني غير استسلام المؤمن نعم إذن فالإسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد وانقياد له بالطاعة وإخلاص له في العمل المعنى ده لو تحفظ عظيم جدا معنى الإسلام الإسلام لله من ومنقياد له بالطاعة وإخلاص له في العباد هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام ولذلك الأنبياء جميعا كانوا يوصون ذريتهم بهذا الدين دين الإسلام ولذلك كل الأنبياء مسلمون لماذا؟ لأن هذا هو الاسلام اسلام منقياد إخلاص ولذلك قال الله تعالى أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت بل من قبلها ووصى بها إبراهيم بنيه يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين بها إبراهيم عليه السلام أبناءه وأبناءه يوصون أبناءهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل والحق إلها واحده ونحن له مسلم ثم قال ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق إيه الدليل على إن الإسلام يشمل الدين كله عند الإطلاق عند الإطلاق يعني ماذا؟ من غير تقييد من غير تقييد فيقال الإسلام فالإسلام هنا يقصد بها الدين كله الإيمان والإحسان وكل معاني الدين قال في الجواب قال قال, قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام فقط. ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق الأمر. إن الدين عند الله الإسلام وقال يبقى الدين هو الاسلام اذا اطلق اذا اطلق نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا بدا الاسلام اي بدا هذا الدين وجاء هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا والمقصود بالحديث ان هذا الدين لما جاء به الانبياء الى الناس استغرده الناس ورده الناس وانكروه وادعوا انهم لا يعرفونه فصار غريبا بين الناس وسيعود غريبا اي ان الدين وان انتشر وسينتشر و سيكون له انتشار لكنه في آخر الزمان سيعود غريباً، وهذا شيء مشاهد في هذا الزمان بدأت أمارات هذا تظهر في بعض الاحوال أن الدين يستغرب من اهله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فطوبا للغرباء صابرين في هذا الزمان الداعين إلى الإسلام هؤلاء لهم طوبا هي شجرة في الجنة أو مرتبة في الجنة لهم هذه المكانة لأنهم صبروا في دعوة الناس إلى هذا الدين مع استغراب الناس له ولهم فهم غرباء ولذلك قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء إذا هذا الحديث أيضا يدل على أن الإسلام يعني أبدين كله وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام إيمان بالله قال أفضل الإسلام إيمان بالله ها فالإيمان هنا دخل في الإسلام دخل في الإسلام فصار الإسلام عاما والإيمان خاص فصار الإسلام يعبر به عن الدين أفضل الإسلام إيمان بالله فالإيمان بالله من الإسلام من فكلمة الإسلام إذا أطلقت عبر بها عن الدين كله ولذلك جاءت النصوص الكثيرة التي تدل على ذلك قول الله تعالى ورضيت لهم الإسلام دينا وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل به وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخول في السلم كاف السلم يعني الإسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم معاوية محيلا قال ما الإسلام قال أن تقول أسلمت وديه لله وتخليت فلما الاسلام قال ان تقول اسلمت وجهي لله وتخليت أسلمت وجهي لله ها ارجعوا للعباره منين الجواب السؤال السادس اسلمت وجهي لله لا وتخليت اي تركت كل معبود غيره وعبدته هو وحده وافقطته وهذه العباره بمعناها تشتمل على الطاعه والاخلاص لمن قيادت اسلمت وجهي لله من قياد واستسلام لله تعالى من قياد بالطاعه واخلاص في قلبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اخر ساله عن الاسلام وهو عمرو بن عبد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم قلبك لله عز وجل وان يسلم المسلمون من لسانك ويديك ان يسلم قلبك لله عز وجل إذن كل هذه أعمال إنه اسلام القلب لله عز وجل أن يسلم المسلمون من لسانك ويديك هذه دين اعمال من الدين إذن الإسلام يشمل الدين كله الدين كله ده. وحقيقة هناك حديث يعني على هذا الحديث يبين مثل فضل هذا الدين العظيم دين الإسلام وان من مات على هذا الدين سقد نجى وأفلح وهذا الحديث هو الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وضحه الألباني رحمه الله تعالى فعند يليل بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا يوضع يعني ماذا يعني بي... بيقترب نحونا في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب يريد إياه كأن هذا الراكب يريد إياه يعني الراكب ده يعني الظاهر منه يريد أن يلحق به قال فانتهى الرجل الينا فسلم فرددنا عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت من أين أقبلت فقال الرجل من أهلي وولدي وعشيرتي يعني أنا لست جاي مهاجر الآن من أهلي وولدي وعشيرتي قال فأين تريد؟ اين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فقد اصبته فقد أصبتهplatz يعني هو الذي أمان هو الذي أمان فقد اصبته يعني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني ما الإيمان قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لاحظ هذه كلها في حديث جبريل كانت هي الجواب على فهذا دليل على أن الإسلام إذا أطلق عبر به عن الإيمان والإيمان كذلك إذا أطلق عبر به عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت قال الرجل قد أقررت قد أقررت يعني أنا خلاص اقررت بهذه الاشياء امنت به قال ثم ان بعيره دخلت يده في شبكه جرذان. ثم ان بعيره يعني بعير الرض الذي يركبهم دخلت في شبكه جرذان. شبكه جرذان الدرجان ديال الفيران الفيران بتعمل في الارض احيانا يعني حفر ويكون فيها انفاق فاذا يعني وطئها انسان احيانا تهوي لانها من تحت فارغه فلما وطئها هذا الرجل او وطئت دابه الرجل هذه الشبكه منطقه حفره لدورها فلما وطئتها الدب نفسها وقعت فهوى قال فهوى بعيرهم البعير تبدا هوى وهوى الرجل فوقع على هامته وقع على هامته يعني على رقفين. يعني لما انحضرت مرة حلة وهوت الدب فقط الرجل مرة حلة من هذا الارتفاع على رقفه قال ثمات رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل يعني هات الرجل قال فوثب إليهم عمار بن ياسر وحذيف فأقعداه أقعداه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض الرجل يعني مات قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي جليل قال فأعرض عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه يعني أخذ بوجهه جهة أخرى او أنه تركه صلى الله عليه وسلم وقفا تركه قال ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اما رايتما إعراضي عن الرجل فاني رايت ملكين يدثان في فيه من ثمار الجنه فعلمت انه مات جائعا رضي الله عنه قال اما رايتم اعراضي عن الرجل فإني رايت ملكين يدستان في فيه من ثمار الجنة فعلمت انه مات جالسا قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله من الذين قال الله تعالى فيهم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بغل اولئك لهم الامن وهم مهتمون ثم قال دونكم اخاكم يعني احملوه فحملوه واقبضوا الشاهد من هذا الحديث فضل من مات على هذا الدين وعلى هذه المله ولو لم يسبق ذلك كثير عملي إن هذا الرجل اسلم وبعد لحظات ما ما صلى ربما ولا زكى ولا حد ولا تصدق ولا فعل شيئا من أعمال الإسلام ربما بل ربما بعد إقراره وإكلابه ما ومع ذلك فإنه من فضله أن تنزل الملائكة تطعمه لأنه يوم جاء جائعا رضي الله عنه ثم قال ما الدليل على تعريفه بالاركان الخمسه عند التفصيل ايه هو الدليل على تعريف الاسلام بالاركان الخمسه عند التفصيل طب عند الاطلاق الإسلام وهو هو الاركان الخمسه يبقى الدين كله عند الاطلاق الاسلام هو الدين كله عند التفصيل الاسلام هو الاركان الخمسه الايمان هو الأركان نعم. ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمس عند التحصيص قال في الجواب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤاله جبريل إياه عن الدين قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل هذا دليل على أن الإسلام عند التفصيل يراد به الأركان الخمس عند التفصيل طبعا الإطلاق مكرر يراد به الدين كله نحن وقال وقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس بني الإسلام على خمس فبان من ذلك أن الإسلام إذا ذكر أنه هو الأركان الخمسة فإن ذلك يعنى به الإسلام الذي هو غير الإيمان لما الإسلام يتقيد بالأركان الخمسة إذا مش نقصد به الدين كله وإلا الدين كله مش الأركان الخمسة فقط وإلا الأركان الخمسة هذه أعمال الإسلام العظيمة الظاهرة لكن الدين اجتمل على أعمال ظاهرة واعمال بطن يبقى لسه لسه الدين في, في حاجة تانية إذا فصل فيه معنى الإسلام وقيلة الإسلام هو الأركان الخمسة يبقى مش مقصود بها الدين كله يبقى مقصود بها مرتبة وحيدة من مراتب الدين التي هي الإسلام اذا فالإسلام إذا فصل وقيد فإنه يراد به الأركان الخمسه والأركان الخمسه من عظمة هذا الدين أنها هي التي يدور حولها كل فروع العباده كل فروع العبادة تدور حول الأركان الخمسه والأركان الخمسة العظيمة كذلك تدور على ما الجوارح الانسان كلها تقريبا فنجد ان الصلاه مثلا والصوم اعمال بدنيه محض أعمال بدنية محض نجد مثلا ان الزكاه عمل مالي عباده ماليه, عبادة مالية. صوم والصلاه عباده بدنيه نجد الحج مثلا و الحج عباره عن عباده بدنية مالية, مالية. الحد عباد بدنية مالية والكل مستقر دليل العبادات الخمبي يعني لا صلاة بغير نيه صحيح ولا قصر لله تعالى ولا حج ولا ذكاء ولا صوت لكن المقصود بهذا التقسيم الذي ذكرناه نقصد به هذه العبادات الحف الظاهر الحف الظاهر فالعبادات هذه الخمسة من حيث الظاهر أو الأربعة مع الشهادتين من حيث الظاهر تدور على البدن وعلى الجوارح وعلى أعمال تبذلها هذه النفوس كالعبادة المالية في الزكاة إذن فالدليل على تعريف الاسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل هذا الحديث حديث جبريل المشهور وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر بني الإسلام على خمس وهناك أدل كثيرة أخر أذكر منها حديثا واحدا وهو حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال أن أعراضيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فائر الرأس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فائر الرأس هذا لما يذكره الأظهر تعلم أنهم يريدون من وراء الأوصاف شيئا هو مش بيذكر الوصف المجرد يعني الوصف المجرد لا إنما يقصد شيئا يعني مثلا خبزاب ابن أرد رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في ظل الكعبة ونحن نعذب في مكة فقلت يا رسول الله الا تبع لنا الا تستنصر لنا الى اخر الحديث فآخر حديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في من كان قبلكم يؤتى في فيوضع منشار في حلقه رأسه فلا يرد ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون والله لا يتمنن الله هذا الامر إلى اخر الحديث وصف الصحابي رضي الله عنه ل يقول وهو متوسد بردة لو في ظل الكعب ده بيحكي بيقول أنا أتيت المثال موناين وحاطت البردة بتاعته عملاً خده واعد في الظل وهو متوسد بردة, بردة لو في ظل الكعب ماذا يريد الصحابي هنا يريد أن يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقاً من وعد ربه إحنا مضطربين وجئنا إليه وفي اضطراب شديد نقول له أنا تدعي لنا أنا تستنصر لنا وهو لائم متوسط بردا له في ظل الكعب لأنه واثق من وعد الله وشامح ولذلك هذا الوصف يريد منه الراوي شيئا كذلك هنا في الحديث لما يقول الصحابي أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فائر الرأس سائر الله يدلك على أنه ليس من أهل الإش البلاد وأن هذا فضل جاء من بعيد جاء من بعيد يعني أنه جاء يطلب شيئا من بعيد مما يدل على عظيم بذله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر, شهر رمضان إلا أن فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام من الذكاء قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام لا أتطوع النبي صلى الله عليه وسلم قال صل ااا صل, صل مفروض الخمسة إلا أن تطوع شيء طب الصيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيء طيب إلا اللي... الزكا... الزكاة الزكاة المفروضة إلا أن تطوع شيء وهكذا قال والذي أكرمن لا أتطوع شيء أنا مش جايب ولا حاجة من اللي من الحاجات اللي هي مش تحبها التطوعية اللي. ولا انقص مما فرض الله علي شيئا ولا انقص شيء من من الفرائض الواجبه فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح من قضى وفي روايه قال دخل الجنه من قضى وهذا معناه ماذا أنه لو أتى بالواجبات والفرائد من غير أن ينقصها فهذا من الصدقين والشهداء كما في رواية وفي رواية قال من ثره أن ينظر رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا والله أطلع النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن هذا الرجل سيفعل وأنه لن ينقص شيئا من الواجبات فدل هذا على الإسلام هو عبارة عن هذه الأعمال الأعمه بخلاف الإيمان اللي مان يستعمل عليه التطوع كله التطوع والأعمال التطوعية والأعمال القلبية والعقائد الأخرى ونحو ذلك وليس المقصود بالعرب هنا لم يأت بالعقائد إنما المقصود أن الأعمال التي هي تدخل في معنى ما محل الشهادتين من الدين وننتقل إلى في الفقه